Ada Hz. Anas. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Bismillahi khairil Asma. Bismillahi Rabbi al-Ardi wa Rabbi al-Samawi. şey fi al-Ardi بسم الله على نفسي و ديني بسم الله على أهلي و أبوائي و إخواني بسم الله على جميعي ما عطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل وأعظم من جميع ما نخاف ونحده أشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله والصادق الوعد الأمين الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أجرني من شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل ذي شر ومن شر القطاع ومن شر كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَن تَآخِذُ مِنْ أَصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى سَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا لِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم فرج همي وغمي وكشف طري وأهلك وذلل bir rahmetike ve fadlike ve keramike Ya ekremel ekramin Ve yarhamen rahimin Velhamdülillahi Rabbil alemin